Allah چندانی خدا وقت جندادن الله الله, الله, الله, الله. خدا وند و مرا بستان ز شیطان و هوا یا صلی الله و مرادیرا بدست دشمنان دان الله راح یا الله <سؤال> بتو خواهم سپرد از دل که خان توست مرا از قارت شیطان امام دادان الله در جانچو کرد منزل جانان ما محمد صد و در دل آهائی از جان ما محمد در جان در گلستان احمد ما بولبول منالون در گلستان احمد مالؤلئ ممرجان مالؤلئ ممرجان مان ما محمد مطالب خدا مطالب خدا ما تال به خدايم ردان كهش الله اغا ايما محمد مستغرق چند از خالیم فجر چون کیا ویم فجر چون کیا ویم فجر مورد چون کیا ویم باران ماه محمد. على حبيبيك خير للخلق كلهم مولاي وصال وصال لمدايما أبدا على حبيبيك خير للخلق كل محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي مولايا صلي وصلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الأقوال والكرم مولاي الخيك كليم محمد فاجر لله قاطبه محمد صادق القوال والكلمي مولاي يصل وصل لخلق كلامي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرضوا على الأمم مولا يصل وصل لمدح محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره هادي من الظلم، مولاي صل وصل لامد أيما أنبى على خفي. خلق كل